لذلك جزاء المحسنين ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبدا ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضِلِّ اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ ظِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ دَفِقٍّ وَلَئِن سَألتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضره؟ أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟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 يا أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وما ظل فإنما يظل عليها وما أنثى عليهم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 أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له منك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قدوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون بِاللَّهِمَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَلَتَسْتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَلُفُونَ وَلَوَّا أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعُ وَمِثْلُهُ مَعْهُ لَفْتَدَوْ بِهِ لَفْتَدَوْ بِهِ من العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا وبدلهم سيئات ما كسبوا وحاق بيم ما كانوا بيستهزؤون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 قال إنما أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ قَالُوا مِنْهَا أُذَا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 وأليبو إلى ربكم وأسلم له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ق صر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فررت في جن بالله أن تقول نفسي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 سودا اليس في جهنم ما مثوى للمتكبرين وينج الله الذين اتقوا بما فازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۚ قَالُوا آدَنَا كَمَا مِنَّا مِنْ شَرِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ حِصْنٍ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 لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمه ولا ارجع الى ربي ان لي انَّ الَّذِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَرِيبٍ وَإِذَا أُنْعِمَ عَلَى الْإِنْسَانِ إِعْرَاضًا وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ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 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى, حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إن نعم بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم آمين أعنسق قف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قُل رَبِّ تَمَّ اللهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ لَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَما فِي الأَرْضِ وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ كَشَادّ السَّمَاوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ والملائكة يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله والغفور الرحيم والذين استخدوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها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 وَمَا اخْتَنَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ دَانِيَكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يَدُ سُطّرَ رِزْقَنِ مَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من عَدِمَ سُجِيبَ لَهُ حُجْتُهُمْ دَاحِظَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةِ قَرِيبَ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا بها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمْعَرُونَ فِي السَّاعَةِ نَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير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 أي شيء يسكن الريح فيضل النرا واكدا على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبّر شكور أو يوبخهم بما كسبوا ويعقو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محي. فما أوتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقا ال الذين آمنوا وعلى ردهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا قَاصِحِينَ مِنَ الدُّنْيَا يُنْكِرُونَ مِن صَرْفٍ خَفِيٍّ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهدهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن قِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُم مِّن سَبِيلِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرٍ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاه وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورًا ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن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 وإننا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقنون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 فأهلكنا أشد منكم فرشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولون وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لكم مقرنين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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا طَرَبَ النَّرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَنَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا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 وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 أهم يقسمون رحمة ربه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 تدون <تصفيق> حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشير قين فبأس القرين ولئيا فعلكم اليوم إذ ظلمتم أدنكم في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُصْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وأقذناهم في العذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا, إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَنَمَّا آسَفُونَ أَن كَظَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَنَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا قُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَأُلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا هُنَاكَ إِلَّا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم مدائكة في الأرض يخلفون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 ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة وليُبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراك مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدل إلا المتقين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 يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتنز الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون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 وهو الحكيم العليم وتبارك الذين هم ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وَإِنَّ لَهُ عِلْمَ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَكْذِبُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُ فأنا يؤفتون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم كامئين والكتاب المبين إنا أنسلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين لا يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا أمر من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك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 بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم رب نكشف عنا أن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تول عن هو قالوا معلم مجنون انكاشف العذاب قرينا انكم عائدون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 ان مبين وانني عذت بربي وربكم ان ترجمون وان لم تؤمنوني فاستجنون فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون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 ذلذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منضرين وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَا هَامًا عَلِمَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَدَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لا يقولون إن هي إلا موتة الأولى إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمنشرين فأتو بأباءنا إنك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 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البقون كغني الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذابا جحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون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 وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات للقوم يقرن واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من الرزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وين لكل افاك اسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا أُنْزِلَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْءٌ اسْتَخَزَّهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم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 أم حسب الذين جت رح السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعمل الصالحات سواء سواء أمحيهم ساء أما يحكم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاء كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أرأيت من استخد إلهه هواه وأضلله الله على علمه وقتم على سمعه وقتم على سمعه وقلبه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 وإذا تسلَّى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتوب أبا إنا إن كنتم صادقين قل لله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَنْزِنُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ لَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ نِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فانكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا